التصغير فعيل يجعل الثلاثي إذا صغرته نحو قذي في قذا فعيعل مع فعيعل لما فاقك جعل درهم من دريهما وما به لمنتهى الجمع يصل به إلى أمثلة التصغير صل وجائز تعويض يا قبل الطرف إن كان بعض الاسم فيه من حذف وحائد عن القياس كل ما قال ففي البابين حكما رسما لتلوي التصير من قبل علم تأنيث نو مدته الفتح حتم كذا كما مدة أفعال سبق أو مد سكران وما به التحق وألف التأنيث حيث مدا وتاءه منفصلين عدا كذا المزيد اخرا للنسبي وعجز المضاف والمركب وهكذا زيادة فعلانا من بعد أربع كزعفرانا وقدر انفصال ما دل على تثنية أو جمع تصحيح جلاء وألف التأنيث ذو القصر متى زاد على أربعة لن يثبتا وعند تصغير حمار خيري بين الحبير فدر والحبيري واردد لأصل ثانيا ليلا كلب فقيمه صير قويمه تصب وشذ في عيد عيد وحتم للجمع من ذا مال تصغير علم والألف الثاني المزيد يجعل ووان كذا من فيه يجهلوا وكمل المقوس في التصغير ما لم يحوي غير التاء ثالثا كما ومن بترخيم يصغر اكتفى بالأصل كالعطيف يعني المعطفا واختم بتتنيف ما صغرت من مؤنث عار ثلاثي كسن ما لم يكن بتا يراد لبسي كشجر وبقر وخمسي وشد ترك دون لبس وندر لحاقتا فيما ثلاثيا كثر وصغروا شذوذا الذي التي وذا مع الفروع منها تاوتي